بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بلهب وتب ما أغنانه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد